إن كان لا يكتب ولا يشهد وإنما في أعمال أخرى في قيادة سيارة في حراسة في أعمال أخرى إشراف على بناء ونحو ذلك فلا ينبغي مثل هذا لكن لا يقال إنه يحرم عليه قلنا لا ينبغي لأن هذا من التعاون معهم على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا يحرم لانه غير مشمول باللعنه سالم من اللعنه لانه غير اكل ولا موكل ولا كاتب ولا شاهد يقول السائل ما حكم من يلبس في عنقه سلسال غير الذهب أما سلسال الذهب فمحرم وكذلك السلسال من الفضة محرم لأنه يباح للرجل أن يتخذ من الفضة الخاتم وأما السلسال فلا ثم إن كان في لبس هذا السلسال مشابهة للكفار فلا يحل لأنه لا يجوز للمسلم التشبه بهم وأما إذا لم يكن في هذا مشابهة وإنما سلسال مثلا وضع فيه مفتاح أو وضع فيه ساعة أو وضع فيه شيئا ما وليس في هذا مشابه للكفار فلا يقال إن هذا حرام يقول السائل اهللت بالاحرام من ذي الحليفه ولما وصلت الى مكه نمت بالسكن قبل اداء العمره وقد وغطيت وجهي وراسي وانا نائم فهل علي شيء لا باس عليك بهذا ولا يضرك ان تغطيه نائم لوجهه وراسه ليس فيها شيء النائم غير مؤاخذ لكن ما يجوز له أن يتعمد تغطية, تغطية رأسه لا يغطي المحرم رأسه عمدا وأما في حال الجهل والنسيان ومثله النوم فلا بأس عليه في هذا تقول السائلة هل على المرأة الحائض؟ طواف وداع في العمرة الحائض يسقط عنها طواف الوداع في الحج والعمرة ما يلزمها وداع ولا فدية في الحج ولا في العمرة يقول السائل احرمت ابنتي من الميقات وقبل الوصول الى مكة حاضت فهل لها عمرة نعم هي على إحرامها وتبقى على إحرامها فمتى ما انقطع دمها تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها فإحرامها صحيح سواء أحرمت وهي طاهر ثم حابت أو أحرمت وهي حائض فإحرامها صحيح فأسماء بنت عميسر رضي الله عنها ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر حال كونها في الميقات تريد الإحرام بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فولدت ابنها محمد ابن أبي بكر ف. طلبت من زوجها أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرها، فلتغتسل، ولتستثفر، تتخذ وقايه تمنع نزول الدم، وتحرم كما يحرم غيرها، غير أن لا تطوف البيت حتى تطهر. وعائشة رضي الله عنها أحرمت وهي طاهرة. ثم حاضت في الطريق فامرها النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تتمكن من اداء العمره ان تدخل الحج على العمره واصبحت قارنه وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من ذي الحجه الى منى ثم الى عرفات ثم مزدلفه ثم الى منى وهي لم تطهر بعد ولم تؤدي طوافها فأدت طواف الحج والعمرة معا قرانا رضي الله عنها هذا الذي باع أرضا على مفلس ثم تبين له إفلاسه وقد باع العرض المفلس عليه الرجوع إلى المحكمة لان هذه دعوة بين الطرفين يقول السائل أتيت بعمره وبعد الطواف ذهبت إلى المسعى وبعد الشوط الأول من السعي قصيت شيئا من شعري جهلا مني لا لأسى عليك لا حرج عليك في هذا والحمد لله عليك أن تكمل سعيك سأيت الشوط الأول عليك أن تكمل ما بقي عليك وإحرامك صحيح إن شاء الله يقول السائل ما حكم لبس الحذاء الذي يحتوي على خيوط عند الإحرام لا بأس بلبس الحذاء إنما المحرم منهي عن لبس الخفين لبس الخفين الذين يشتراني القدم، وإلا إذا لم يجد غيرهما، أما إذا وجد غيرهما، فيلبس الغير ولا ينهى عن لبس ما فيه سيور أو خياطة أو نحو ذلك من الحذاء. يقول السائل رجل كافر يبيع رقيق كافر هل يحق لي أن أشتريه؟ إذا كان الرق صحيح عنده فلك أن تشتري وتدعو هذا الرقيق الكافر إلى الإسلام لعله أن يسلم على يديك يقول السائل أحرمنا من المدينة لن... أحرمنا من المدينة أنا والعائلة حتى نصل إلى الميقات ونعقد النية ولكن تجاوزنا الميقات ثم رجعنا إليه وعقدنا النية فهل علينا شيء؟ ما دمتم رجعتم إلى الميقات فليس عليكم شيء وحتى لو استمررتم في سيركم ما دمتم نويتم وقصدتم الدخول في النسق وإن لم تتلفظوا بالتلبية عند الميقات فالتلفظ بالتلبية عند الميقات لا يلزم يقول السائل ما حكم لبس السلاسل اعتقادا أنها تحمي من العين ما يجوز لبس شيء ما لا قلادة ولا خاتم ولا سوار ولا محزن على البطن ولا غير ذلك اعتقادا أن هذا ينفع أو يدفع ضر لأن هذا من التعلق بغير الله جل وعلا ومن علق تميمة فلا أتم, له. فلا أتم الله له ومن علق اتخذ ودعة فلا ودع الله له فما يجوز للمسلم أن يتعلق بشيء أبدا وإنما يتعلق بالله وحده لا شريك له ويعتقد أن الله وحده هو النافع الضار وأن غيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا يقول السائل ما حكم لبس خاتم الألماس للرجل يجوز له ذلك ما دام ليس ذهبا ولا فضة لأن النص ورد في تحريم الذهب والفضة على الرجال بالنسبة للتحلي بذلك وأما لبس خاتم الفضة فيجوز للرجال يجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة ولا يلبس خاتم الذهب ولا يلبس السلسلة من الذهب ولا من الفضة يقول يقول السائل ما حكم زياره الاولياء والصالحين في المقابر وشد الرحال لهم في المناسبات زياره القبور على ثلاثه انواع ثلاث حالات حاله على وفق السنه وحالة بدعية محرمة وحالة شركية محرمة فالذي على وفق السنة أن يزور المقابر للسلام على أهلها والدعاء والانصراف وتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه ليستعد بالعمل الصالح وليبادر بالتوبه الى الله تبارك وتعالى سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول اذا زرنا القبور قال قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم ويقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى الرجال والنساء عن زياره القبور لأنهم حديث عهد بشرك ثم رخص للرجال في زيارة القبور من أجل تذكر الآخرة واستمر المنع بالنسبة للنساء لأنهن ضعيفات التحمل فلا صبر لهن وقد يظهر منهن الجزع عندما يزرن قبور من يعرفنهم هذه الزيارة الأولى الزيارة الشرعية السنيه تزور المقضور للسلام عليهم وتذكر أنك صائر إلى ما صاروا إليه وتدعو لهم وتنصرف النوع الثاني زيارة بدعية محرمة ولا يقال عنها أنها شرك كمن يهتم بأمر من الامور يدعو فيذهب عند القبور ليدعو يدعو الله يتحرى ان يذهب عند القبور ليدعو الله هذا محرم لان لانها لم تشرع لنا دعوه الله جل وعلا عند القبور وانما يدعو المرء ربه في كل مكان وفي الصلاة خاصة وفي المساجد خاصة وفي الأوقات الفاضلة خاصة أوقات السحر وهكذا فلا يتعمد قصد المقابر من أجل أن يدعو الله هذا محرم وبدعة النوع الثالث وهو الشرك والعياذ بالله أن يقصد القبور من أجل أن يدعو أصحابها أو يسألهم أو يدعو من يزعم أو من يظن فيه الولاية أو من عرف أنه رجل صالح ولو مشهودا له بالجنة فلا يدعوه ولا يسأله وهو ميت لأنه ان دعاه أو سأله فقد جعله لله شريكا وذلك شرك أكبر والعياذ بالله والدعاء هو مخ العبادة يقول السائل ما معنى تفسير قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه اجرا إلا المودة في القرب يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم يعني قل للناس لا أسألكم اجرا على تبليغ الرسالة لا أريد أن تعطوني شيئا مقابل تبليغ الرسالة وإنما أريد منكم المودة المودة لما بيني وبينكم من القرابة أو مودة قرابتي وأهل بيتي محبتهم في ومودتهم في من اجلي ولا أريد على تبليغ الرسالة مالا ولا مكافأة من أجري إلا على الله يقول السائل أين يوجد حجر إسماعيل وما الفرق بينه وبين مقام إبراهيم مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو هذه الصخرة التي داخل الزجاج كان إبراهيم عليه السلام رقى عليها وهو يبني الكعبه شرفه الله فابراهيم يبني واسماعيل يناوله الحجاره فهذا هو مقام ابراهيم وجاء عن بعض المفسرين رحمهم الله ان المراد بمقام ابراهيم في قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى أن المراد به المسجد الحرام هذا كله لأن هذا هو المكان الذي قام فيه إبراهيم يصلي عليه الصلاة والسلام فقيل هو هذه الصخرة وقيل هو المسجد كله وأما الحجر فهذا هو المختصر من الكعبة المأخوذ من الكعبة وتسميته بحجر إسماعيل حادثة لا أصل لها شرعي لأن إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام بنى الكعبة على قواعد إبراهيم وما كان هذا الحجر موجود في زمن إبراهيم ولا زمن اسماعيل لأن الكعبة مبنية بناها إبراهيم على القواعد التي أسسها بما في ذلك جزء من الحجر الجزء الأمامي من الحجر مما يلي الكعبة بمقدار ستة أو سبعة أذرع هو من الكعبة وما بعده ليس من الكعبة وقال بعض العلماء إنه من حد انحناء الجدار حال كون الجدار يمشي عدال هذا من الكعبة فإذا انحنى فذاك نهاية الكعبة وقريش لما أرادت بناء الكعبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان معهم وهو شاب صغير فأرادوا بناءها من تعظيمهم لها قالوا لا ندخل فيها إلا مال حلال فمن كان عنده مال حلال لا ربا فيه ولا مكس ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا شيء محرم يعطينا نبني منه الكعبه حرام ما ندخل فيها حرام فجمعوا الحلال الذي عندهم فما كفى لبناء الكعبه كلها فاختصروا هذا الجزء منها وبقي هكذا فسمي الحجر لأنه محجور تبع الكعبة لكن إضافته إلى إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ليست إضافة شرعية لا, لا علاقة له لأنه كان مبني في وقت إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام يقول السائل ما هي كفارة اليمين إذا حلفت وقلت إن شاء الله سوف أفعل ذلك غدا ولم أفعله إذا قال إن شاء الله في يمينه ثم ما أمكنه أن يأتي بما حلف عليه فلا كفارة وإنما الكفارة إذا لم يعلق الشيء بيمينه ب بمشيئة الله إذا قال مثلا والله آتيك غدا ثم ما أتى نقول عليه أن يكفر عن يمينه لأنه حلف على شيء مستقبل ولم يأتي به إذا قال والله آتيك غدا إن شاء الله فما تيسر له المجيء فلا كفاره عليه لانه اذا علق بالمشيئه فمعناه ان الله جل وعلا ما شاء هذا الشيء ولا وليس عليك كفاره واذا حلف على شيء مستقبل ولم يعلقه بالمشيئه ولم يفعله مثلا حلف في يمينه فعليه كفاره اليمين وكفاره اليمين هي واحد من ثلاثة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه هو بالخيار بين هذه الثلاثة اذا ما استطاع واحدا من الثلاثة فعليه ان يصوم ثلاثة ايام يجهل بعض الناس يعتقد ان الكفارة صيام ثلاثة أيام وإن كان قادر على الإطعام أو الكسوة وليس كذلك فلا يصح منه الصيام إلا إذا كان غير قادر على الإطعام والكسوة والإطعام هو كيلو ونصف من قوت البلد لكل مسكين يعني نصف الصاع كيلو ونصف من قوت البلد يعني خمسة عشر كيلو من البر او من الشعير او من القمح او من الارز او غيرها من قوت اهل البلد وان جعل معها شيئا من الادام فحسن يقول السائل هل يجوز قراءه القران للميت وهل للقارئ أجر إذا استاجر من يقرأ القرآن لوالده أو لوالدته فهذا لا يجوز لأن المرء يكون له أجر بالقراءة إذا قرأ ابتغاء وجه الله اما اذا قرأ مستأجر ماله اجر والمهدي ماذا يهدي لا شيء والخلاف بين العلماء رحمهم الله فيما اذا قرأ الانسان بنفسه القراءة واهدى ثواب قراءته لوالديه او لاحدهما او لاحد الاموات هذا محل خلاف بين العلماء بعض العلماء يجيز هذا يقول لان هذا عمل عملا صالحا يطلب الاجر من الله جل وعلا وأشرك معه في الاجر او جعل اجر قراءته لمن احب فهو اهدى اجر هذه القراءه لمن شاء وبعض العلماء يقول لا لا يجوز ان يتوسع في الاهداء الا ما ورد ورد الصدقه عن الميت نعم ورد الحج عن الميت نعم ورد الدعاء للميت نعم ورد الاستغفار للميت نعم واما مثل قراءه القران او الصلاه او الصيام عن الميت اذا لم يكن واجب عليه فلا واما الصيام الواجب فورد ان من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه قالوا الاولى في اهداء الثواب ان يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوسع فيه وبعض العلماء قال ما دام انه ورد اهداء الثواب فنجيز ما ورد والما لم يرد قياسا على ما ورد يقول السائل ما حكم ايداع الاموال للحفظ فقط في بنك غير اسلامي للحاجة والضرورة اجاز العلماء رحمهم الله ايداع المبلغ في بنك ما لان المرأة قد يخاف على المال في بيته فيودعه في البنك حتى ييسر الله له طريقا مشروعا فيجعله فيه فما دام انه للحاجه فلعله لا باس عليه في هذا ان شاء الله يقول السائل اذا كنت لابس شراب وخلعتها وانا على وضوء فهل ينتقض وضوئي اذا كنت قد مسحت على الشراب أو على الخفاف ثم مسحت عليها في وضوء بعد حدث ثم خلعتها فيرى كثير من الفقهاء أنه ينتقض وضوءك حينئذ لأنك تصلي وقدماك غير مغسولتين ولا ممسوح عليهما فقالوا في هذا والله أعلم